وَإذاَا فِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَاأَنْ زَلَ اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُولِقالَوا حَسْبُ نَ مَا وَجدَدنَا عَلَْهِ أَبَأَن أَلَ كانََ أَبَاءُم لا يَعلَونَ شيءَيْأَوْ وَلَا يَهتَّزُون يَا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 ايو هل الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم إن أن فَبِتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مَّطِبَةُ الْمَوْتِ تَحْدِثُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْتَمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر هُم الستحقَّ إِثْمَن فَآخَرانَكُ مَانِ مَ قامَهُ مَا مِنََّينَ السحقَّ لَْهِمُ الأوْلَانِ فَيقُسِمَانِ بالِاللهِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتبينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأفر تُبِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمًا فَاتِحِ